الحمد لله خاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أني أجنحة مثنى وثلاث أربع يزيد في الخلق ما يشاء مشية المتكبرين نعم من العباد من يسير على السهم فنعف Bye. Wow. Yes, sir! Yes, yes, ¡Sigura! おー 不要動